وَكَذَلِكَمَا أَرْرسَلناَا مِنْ قَدَلِكَ فِي قَرِْيَةِم مِنَّذِرٍ إِلَّا قَالَمُتْ رَفُوهَا إِلَّا قَالَمُتْ رَفُوهَا إِ وَجَدَنَ أَبَ أَناَا عَ أَُّتِ وإنا, وإنا على آفارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم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 براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بلَلْمَتعتُهَااءُلَاءِ وَأَبَ أَهُم حَ جَ أَهُُِحَ حَ جَ أَهُ لحَق وَررسُول ب وَلََّا جَ أَهُم لِحَقُّ قالَاوا هذاَا سِحرُ وَإِنَّ بِهِ كَفِرُود وَقالوا لَل نُزّلَ هذا القُرآنُ عَلَى رَجُل مِنَ القَرِيَتَين عظب أَهُمْ يَقسمُونَ رَحْمَةَ رَبِّك نَحْنُقَ سََّا بَيْنَهُم مَّ عيشَتَهُم فيِي الحَيةِ الدُّنْييا وَرفَعنَا بَعضَهُم فَوقَ ضَعْضٍ دََجَاتِ لَاتَّخِذَ بَعبُهُم بَعْظًَا سُخْرِيَ وَرَرحمَةُ رَبِّكَ خَييرٌ مَِّا يَجمَعود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 li byutihim suqufan min fiddatin wa ma'adig 'alayha